بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المات ما تلحن فيه العامة لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي المتوفى سنة 89 للهجرة من تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب.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 الأولى رتب فيها الكتاب ترتيبا هجائيا رتبها أحد علماء القرن العاشر الهجري هو محمد بن أحمد الحنفي العلائي والثانية مخطوط الإفهام فيما تلحن فيه العوام وتنسب للكسائي كذلك وهي من مخطوطات مكتبة الطلعة بدار الكتب المصرية وأنا مدين بالشكر الزيل في العثور عليها لأخي وصديقي الدكتور أحمد عبد المجيد هريدي المدرس بكلية الآداب جامعة المنيا. وعندما وجدت الفرصة السانحة أعدت النظر في تحقيقات القدومة للكتاب في ضوء تلك المخطوطات الجديدة وقد وقفت طويلا مخطوط الإفهام وتبين لي بعد دراستها أنها تحتوي على الكثير من نص كتاب الكسائي مع إضافات كثيرة من كتب اللحن المتأخرة وقد افدت كثيرا من مقارنتها بمخطوطات الكتاب الأخرى، فاكملت منها ما نقص من مواد من مواد تلك المخطوطات وصححت بها ما وقع في نص الكتاب من اوهام النساخ وتحريفات الوراقين كما قدمت للكتاب بترجمه وافيه للكسائي كشفت فيه النقاب عن كثير من المآثر التي يتمتع بها هذا الرجل الفذ ووقفت امام بعض المشكلات التي تتصل بتاريخ حياته وأحصيت شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته وبينت وجه الصواب فيما أثاره الخصوم ضده من المآخذ والشبهات وبعد فلعل بهذا الكتاب أستأنف العمل في سلسلة كتب لحن العامة فأضع بذلك لبنات أخرى في صرح العربية الشامخ وما توثيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب المحق عنوان الكسائي اسمه ولقبه هو أبو الحسن هامش كذا في كل المصادر إلا الفهرست فقد قال أبو الحسن وقيل يكنى بأبي عبد الله وهو قول لم يروه أحد غيره ولست أدري أها مجرد كنيه للكسائي أم أنه كان له بالفعل ابنان اخران الحسن وعبد الله فنحن لا نعرف من أولادهم إلا أبا إياس هارون انتهى الهانش علي بن حمزة ابن عبد الله ابن بهمن هانش كذا في الفهرس ونور القبس وتاريخ بغداد وإنباه الرواه والأنساب وطبقات ابن الجزر ووفيات الأعيان وفي بعض المصادر الأخرى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 ليست إلا تحريفا لكلمة بحمن انتهى الحامش ابن فيروز الأسدي ولاء وتذكر المصادر في سابق اسميته بالكسائي خمسة أقوال هي الأول أنه جاء إلى حمزة الزيات وهو ملتف بكساء فقال حمزه من يقرأ تقول له صاحب الكساء فبقي عليه والثاني أنه سئل عن سبب هذه التسمية، فقال: لأني أحرمت في كساء. والثالثة أنه كان يحضر مذبحة معالي الحراء والناس عليهم الحلل وعليه كساء ورداء. والرابعة أنه من قرية باكسايا. والخامسة أنه كان يصنع الكساء. ولو أن المصادر القديمة روت هذا الرأي الأخير لكان من الممكن تصديقه، فإن الشائع أن يلقب المرء بلقب من جنس حرفته ولكنه لم يرد إلا في مرجع متاخر جدا وبصيرة التمريض ولذلك لا يعول عليه أما القول الرابع فهو خطأ بالتأكيد فلو كان الكسائي من قريه باكسايا كما يقال لوجب أن يكون لقبه الباكسائي للكسائي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 ذكر ابن الجزري أن هذا الرأي هو صح الأطوال انتهى الحامش على أن قصته مع حمد الزيات تروى بأشكال مختلفة فقد رواها مثلا الخطيب البغدادي بإسناده عن خلف بن هشام وقد سأله محمد بن يحيى المروزي لن سمي الكسائي كسائية فقال دخل الكسائي الكوفة فجاء إلى مسجد وكان حمزة بن حبيب الزيات يقرأ فيه. فتقدم الكسائي مع ذنب الفجر. فجلس وهو الكثف بكساء من البر من البرك من البر كان الأسود. فلما صلى حمزة قال من تقدم في الوقت يقرأ. قيل له الكسائي أول من تقدم. يعنون صاحب الكساء. فرمقه القوم بأبصارهم. فقالوا إن كان حائكا فسيقرأ سورة يوسف. وإن كان من فسيقرأ سورة طه فسمعهم فابتدع بسورة يوسف فلما بلغ إلى قصة الذئب قرأ فأكله الذئب بغير همز فقال له حمز الذئب بالهمز فقال الكسائي وكذلك أحمز الحوت في فالتقمه الحوت قال لا قال فلم همز الذئب ولم تحمز الحوت وهذا فأكله الذئب وهذا فالتقمه الحوت فرفع حمزة بصره إلى خلاد الأحول وكان أجمل ظلمانه فتقدم إليه في جماعة من أهل المجلس فناظروه فلم يصنعوا شيئا فقالوا أفدنا يرحمك الله أفدنا يرحمك الله فقال لهم الكسائين تفهموا عن الحائك تقول إذا نسبت الرجل إلى الذئب قد استذأب الرجل ولو قلت السذاب بغير همز لكونك إنما نسبته إلى الهزال تقول قد السذاب الرجل إذا السذاب شحمه بغل همز وإذا نسبته إلى الفوت تقول قد استحات الرجل أي كثر أكله لأن الفوت يأكل كثيرا لا يوجد فيه الهمز فلتك العلم همز الذئب ولم يهمز الفوت وفيه معنى آخر لا يسقط الهمز من مفرده ولا من جميعه وأنشدهم أن يهدئوا وابنه وأبوه أن تعيدوا من أدء بمضارياته قال سمي الكسائي من ذلك اليوم ويرويها الزبيدي بإسناده عن العدوزي بشكل آخر وهو أن الكسائي ارتحل إلى حمزة الزيات وعليه كساء جيد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 فيقول إعرّبه على صاحب الكساء هذا ويرويه الأزهري أيضاً دون أن يذكر أنها كانت سابا في تسميته بالكسائي. يقول بإسناده عن أبي عمر المقرئ أي الدورين كان الكسائي قرأ القرآن على حملة الزيات في حداثته وكان يختلف إليه يقول عبد العليل والإعراب وكانت قبائل العرب متسلة بظاهر الكوفة. فخرج إليهم وسمع منه اللغات والنوادر وأقامهم دهرا وتزيى بزيهم ثم عاد إلى الكوفة وحضر حمزة وعليه شملتان قد اعتزر بإحداهما وارتدى الأخرى هجفا بين يديه وبدأ بسورة يوسف فلما بلغ الذئب لم يهمز وهمز حمزة فقال الكسائي يهمز ولا يهمز فسكت عنه فلما فرغ من قراءته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 فقال كان الناس جارسون معاذ ابن مسلم حراء في الخزوز والثياب الفاخره وكان هو يجارسه في كساء رذباذي فقيل له الكسائي وهذا الذي رواه السيوطي يخالف بعض الشيء ما رواه صاحب الفهرست من قوله وإنما سمي الكسائي لأنه كان يحضر مجلس معاذ الهراء والناس عليهم الحلل وعليه كساء ورداء وآخرا لا يفوتنا هنا أن نذكر أن هناك أشخاصا آخرين يحملون لقب الكسائي وكلهم من القراء وهم إبراهيم بن حسين بن علي بن دازيل الحافب أبو إسحاق الهمذاني الكسائي المتوفى سنة 81 وزهير الفرقبي النحوي الكسائي كان يعيش في زمن عاصم وعائد بن أبي عائد الكسائي ذكر ابن النبيل أنه روى عن حمزة بن حبيب الزيات وعبد العزيز بن محمد بن محمد بن عبد العزيز أبو محمد التميمي الكسائي المتوفى سنة ثمان و300 وعلي بن الحسن بن عبد الرحمن بن يزيد بن عمران أبو الحسن التميمي الكسائي ومحمد بن ابراهيم ابن يحيى ابو بكر الكسائي المتوفى سنة 85 وثمانين 300 ومحمد بن احمد ابن الحسن ابن عمر ابو بكر الثقافي الكسائي المتوفى سنة سبع و 300 ومحمد بن عبد الله الكسائي الكوفي ومحمد بن يحيى بن زكريا ابو عبد الله الكسائي الصغير المقرئ النحوي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 أو أن يشتهر قارئ أن القرآن الكريم فحسب، ولكن حدث له في نذاك حادث غير مجرى حياته، وجعل منه لغويًا مشهورة ونحويًا صاحب مدرسه إلى جانب شهرته قارئًا من القراء السبعة المعروفين. فقد جلس يومًا مع جماعة من الناس، هامش تذكر بعض المصادر أنه جلس إلى الهباريين، ولعل الكلمة محرفة عن العيارين.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 فآبوا عليه هذه الكلمة وقالوا له أتجارسنا وأنت تلحن فسألهم وكيف, وكيف لحنت فأجابوه إن كنت أردت من التعب فقل أعييت وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عينت مخففة هامش ذكر الكسائي اللحن في هذه الكلمة في كتابه ما تلحن فيه العوام انتهى الهامش فأنف من هذه الكلمة، فالمقام فوراً ذلك فسأل عمن يعلم النحو، فأرشدوه إلى معاذ الهراء، فلزمه حتى أنفدم عنده، ثم خرج إلى البصرة، فلقي الخليل. هامش يذكر صاحب مفتاح السعادة أن الكسائي لقي أبا عمرو ابن العلاء، وخدمه نحو من سبعة سنة، ثم تعلم على الخليل، فإذا كان الكسائي. قد ولد في حدود سنة الساعة عشرة ومئة وأبو عمر توفي سنة أربع وخمسين ومئة فإن عمر الكسائي عندما لقي أبا عمر يكون حوالي الثامنة عشرة وهو ما يتعارض مع المصادر الأخرى التي تذكر أنه تعلم النحو على الكبر والشك هنا هو في المدة التي قضاها الكسائي مع أبي عمر فإن السرافي والقطي يذكر أنه لقي أبا عمر وأخذ عنه دون أن يحدد مدة هذا اللقاء انتهى الهامش وجلس في حلقته فقال له رجل من الأعراب تركت أسدا وتميما وعندها الفصاحة وجئت إلى البصرة فقال للخليل من أين أخذت علمك هذا فقال من بواب الحجاز ونجد وتهامه فخرج الكسائي إلى البادية وأخذ يسأل البدو عن لغتهم ويكتب عنهم ما يرونه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 وجلس في موضعه يونس بن حديد، هجرت بينهما مسائل ومناظرات وظهر فيها علم الكسائي فأقر له يونس فيها وصدره موضعه وذا عصيته بعد ذلك واشتهر أمره وكان هذا سادا انتقاله إلى بغداد واتصاله بالخلفاء العباسيين فقد روى أن المهدي الخليفة العباسيين.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 فهل فهي فعل أمر من استاك يستاك ولكنها من الناحية الأدبية والذوقية لا تليق في مخاطبة الخليفة لأنها توهم شيئا قبيحا تمبو عنه الأسماع ولذلك قال الخليفة انتمسوا لنا من هو أفحى من ذا انتهى الهامش فقالوا رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي من أهل الكوفة قبل من الربادية قريبا فأمر بإحضاره من الكوفة فلما دخل عليه قال المهدي يا علي بن حمزة قال لبيك يا أمير المؤمنين قال كيف تأمر من السواك قال سك يا أمير المؤمنين قال أحسنت واصبت وأمر له بعشرة آلاف درهم ومنذ ذلك الحين صار الكسائي مؤدبا للرشيد ويروي الأزهري سادا آخر لاتصال الكسائي بالخليفة المهدي فيقول دخل الكسائي بغداد أيام النهدي وطوبة في شهر رمضان قارئ يقرأ في دار الأمير المؤمنين في التراويح فذكر له الكسائي فصلى من في الدار ثم أقعد مؤذبا بابن أمير المؤمنين وأمر له بعشرة آلاف درهم وكسوة, وكسوة وبر ودار وبرذوم على أي حال كيفما كان السبب اتصل الكسائي بقصور العباسيين وأصبح من طائفة المؤدلين لأبناء الخلفاء وكان إلى جانب عمله هذا يقرأ الناس يقرأ الناس القرآن الكريم ويعلمهم النحو واللغة في بغداد هذا وقد أدى فريضة الحج في صحبة وعند وعندئذ قدم الكسائي وصل بالمدينة فهمز فأنكر أهل المدينة عليه. وقالوا تنظر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن ولما ولي الرشيد الخلافة أحضر إليه الكسائية في سنة وثمانين ومئة للهجرة في السنة الثالثة عشرة لخلافته وأخرج إليه محمد الأمين وعبد الله المأمون وقال له امتحنهما فأحسن الجواب عما سألهما عنه فأمره الرشيد أن يتفقدهما فقال الكسائي فكنت أختلف إليهما في الأسبوع طرفين هارهما ويفهم من هذا أنه كان يؤدب الأمين والمأمون ولكن بعض المصادر تذكر أن الكسائي كان يؤدب الأمين فقط أما المأمون فكان يؤدبه اليزيلي تقول فأما الأمين فإن أباه أمر الكسائي أن يأخذ عليه بحرف حمزة وأما المأمون فإن أداه أمر أبا محمد اليزيدين أن يأخذ عليه بحرف أبي عمرو. ويمكن القول بأنه لا تعارض بين الروايتين إذ ربما كان التخصيص حادثا أما في الابتداء فكان الكسائي مؤذبا للأمين والمأمون معه، وقد كان الكسائي أمينا في تأديب أولاد الرشيد معاملا لهم بالحزم والشدة فقد روي عنه أنه قال واللان الرشيد تأدي محمد وعبد الله فكنت أشدد عليهما في الأدب وأخذهما به أخذا شديدا وبخاصة محمد، فاتتن ذات يوم خادثة أم جعفر فقالت يا كسائي إن السيدة تقرأ عليك السلام وتقول لك حاجة إليك أن ترفق ببني محمد فإنه ثمرة فؤادي وقرة عيني وأنا أرق عليه رقة شديدة وأنا عليه لقة شديدة فقلت لخالصه إن محمدا مرشحا بالخلافة بعد أبيه ولا يجوب التقصير في بابه ويبدو أن الرشيد كان شديد الحرص على أن يتعلم أولاده الصواب في اللغة والأدب فكان يحب أن يطنئن إلى أنما ما يلقيهم إياه الكسائي هو الصواب فقد روى المفضل الضبين قال وجه إلي الرشيد فما علمت إلا وقد جاءت من رسل فقالوا أجب أمير المؤمنين فخرجت حتى صرت إليه وذلك في يوم خميس واذا هو متكئ ومحمد بن زبيده عن يساره والمامون عن يمينه فسلمت فعوما الي فجلست فقال لي مفضل قلت لبيك يا امير المؤمنين قال كم اسم في فسيكفيكهم قلت ثلاثة أسماء يا أمير المؤمنين قال وما هي قلت كاف برسول الله صلى الله عليه وسلم والهاء والميم هي للكفار والياء وهي لله عز وجل قال فدقت هكذا أفادنا هذا الشيخ يعني الكسائي ثم التفت إلى محمد فقال له أفهمت يا محمد قال نعم قال أعد علي المسألة كما قال المفضل فأعادها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 سنة العمرين، سنة أبي بكر وعمر هذا وقد أغدق عليه الرشيد الكثير من المال فتحسنت حاله وظهرت عليه أثر النعمة فخلع هذا الكساء الذي اشتهر به قال أبو عمر الدوري لم يغير الكسائي شيئا من حاله مع السلطان إلا لباسه قال فرآه بعض علماء الكوفيين وعليه جلبانات أي قمصان عظام فقال له يا أبا الحسن ما هذا الزي قال أدم من أدب السلطان لا يسلم إسلام دينا ولا يدخل في بدعة ولا يخرج عن سنة. وتروي الأخبار أنه أراد أن يتزوج ولم تكن له من قبل زوجة ولا جارية. فكتب إلى الرشيد يشك العزبة في هذه الأبيات. كل الخليفة ما تقول لمن أمسى إليه بحرمه جدلي. ما زلت مكسار الأمين معي يدي ومطيتي رجلي وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي أسعى برجل منه ثالثة موفورة مني بلا رجلي وإذا ركبت أكون مرتبثا قدام سرجي راكبا مثلي ثم على بما ما عني واحد الغند للنصلي فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهم.